ي و م ن د ع و س بإمامهم فمن أ و ت ت ي ك ا ب ه بيمينه ف أ ا ل ئ ك ي ق ر ؤ و ن ك ت ا ب ه م و ل ا ي للعلوم الاسلاميه فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى ومن كان في هذه أ ع م ى فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى و أ ض ل سبيلا ومن كان في هذه أ ع م ى فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى